هو الذي خلقك من تراب ثم من طفة ثم من علق ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلؤ أشدكم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 ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلام في أعناقهم والسلاسل يسحبون